قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدالا لاولنا واخرنا تكون لنا عيدالا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين